إِنْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ مَتَى جُوعَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ஜலீமிலியூமனி மணி வலிலி ஜூலூ يُدَسُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ أمينات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله في وزن عظيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عَلَيْهِمْ வில்லி ஒ <ورضب> اللَّهُ இவ்ளோ <عليه> لعنهم واعد لهم جهنم وما ساءت مصيرا ولئن يجنود السموات والارض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوا وَتُنْقِرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا